اسحاق الحويني يا سيرت الخلفاء في القلب انوار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 الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لو أنا حبيت أتكلم وأطنب فيه يعني الكلام فيه ربما نأخذ حلقة أو حلقتين وثلاثة لأن ابن شهاب الزهري من الأئمة الكبار الذين عقدت عليهم الخناصر وروا مسلم في صحيحه أنه تفرد بتسعين سنة لم يشرك فيها أحد وقبلتها الأمة وهذا كافي في جلالة الزهري لان تعرف تفرد الروايات يعني العلماء تفرد الكبار اللي ممكن العلماء يحكمون عليها بالشذوذ الزهري ال90 سنه التي انفرد بها ولم يشاركوا فيها أحد حكم الامام مسلم في صحيحه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 إن أمة أمية فكانوا يعتمدون على الحفظ وحفظهم عجب من العجب الجماعة اللي هم بتوع النهاردة دول اللي بلعوا كلام المستشرقين ما يصدقش أنه لما قلوا لإمام أحمد كان يحفظ ألف ألف, ألف, ألف يعني مليون حديث بإسناده ما يدخل لهش إسناد في مات ولا يغير يعني كان يحفظها ككل هو الله أحد البخاري كان حافظ تلتمائة ألف ستميت مسلم ستمائة ألف شعبة تلاتين ألف أنت عارف كل الأمة كانوا منزلوا كده لنحة الإمام أحمد كان منحظوا بالألف المؤلفة وتستغرب وأبو حاتم الرازي وبزرع الرازي والكلام ده كان ينضي في, في, في الأحاديث كما يقرأ الوحد يقول هو الله وحد فييجي سيء الحفظ من ابناء هذا الزمان اللي, اللي لو سألته في الظهر أنت فطرت إيه يقعد يهرش في الظهر وقل فطرت إيه فطرت إيه وما يعرفش يجيب الفطار هذا السيء الحفظ ده هو يوم يستغرب جدا ان الأئمة يحفظه هذا يقول لك ده من أساطير الأولين ده خرافات لكنه ما عرف العرب وما عرف حافظة العرب وأن الله زجل اختصهم بهذا دون سائر الأمم فكان الحديث إنما يحفظوا في الصدور ما كانش بيدون لحد ما دخل بقى العجم في الإسلام والكلام ده وبدأت قصة رواية بالمعنى فخشي العلماء من هذا فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأسأل الله أن يرفع درجاته ده درجات أمر بقى بكتابة الحديث وإلى هذا أشر السيوط في ألفيته هو بتكلم عن هذا الموضوع فقال أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب آمرا له عمر ابن شهاب والزهري نحن بتكلم عنه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 لن أود حقه ولذلك أنا مش هعرض أن الكلمة العلماء فيه لأنه ما فيش حد تتكلم فيه خالص إلا بقى الروافض اللي هما بيكرهوا بني أمية كلهم على بعضهم كده او المستشقين زي جلدة سيهر والجلامة للجماعة الحاقدين الناقمين اللي يقول لك كان, كان يخترع الأحاديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بني أمية وطبعا يعني هذه كما يقول القائل ضرطة عير في فلاة يعني عجى ملاش أي قيمة ولم يتهم أحد من العلماء قط ابن شاب الزهري بشيء من هذا ولا بقريب أن هذا وحاشاه لكن انا أحاول أن أنا أجيب بعض حكايات عن ابن شاب الزهري أو بعض كلمات عن ابن شاب الزهري وأوريك شخصية هذا الإمام عشان تعرف من هو هذا الإمام الأمة دي أمة عظيمة ولما نقص على الشباب الواعد المفروض هو الطريعة للتمكين بإذن الله تعالى يوم يعرف أنه ينتسوي إلى أمة المجيدة فيوم يرتفع يعني قدره وترتفع قامته أيضا ابن شاب الزهري مرة من المرات قرر أن لا يحدث وسعاد كان المحدثون يفعلون هذه كنوع من العقوبة للتلمس الحسن بن عمار أظن وسأله أن يحدث فقال لا أحدث أو كان الحسن بن عمار عارف أنه لا يحدث فذهب إليه أسأله التحديث فأنتنع قال له إما أن تحدثني أو أحدثك فالزهر قال له إيه حدثني فمش أعجي أقول فقال حدثني الحكم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 إلا وأخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلمه يبقى وأعف إيه وأعف حيث بيس كأنه يقول له أنا جاهل وقد أخذ الله علي الميثاق أن أتعلم قال الله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا أمر من الله جل جلاله للجهلاء أن يسألوا أهل العلم طيب إذا العالم كتم الكلام وكتم المعلومة من الذي يعلم الجاهل؟ ها؟ ربنا عز وجل قال وقد أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناز ولا تكتمون طيب ميثاقه كمان والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيام حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر بن العاص وحديث عبد الله بن عمر بن العاص أمثل الأحاديث بكلها في هذا الباب حديث الله بن له طرف كثيرة وتكلم فيه وكذلك رأى بن عباس بهير بس حديث عبد الله بن عمر بن العاص يعتبر هو أمثل هذه الأحاديث كلها. من إيه سئل عن علم فكتمه القرية الله الله من نار يمل قير فحدثه الزهري بأربعين حديثا معنى كان ممتنع من اللي ممتنع من التحديث وده اللي أنا عايز بقى أنبه عليه بقى في الحقيصة دي أن الطالب لا بد أن يكون فطنا ذكيا فهنا الطالب الذكي قبل ما يروح لأي شيخ من الشيوخ يسأل تلامس الشيخ الشيخ ده صفته إيه هل هو حليم هل هو يعني لو أنه رحت تقيلت عليه يقبل مني هل هو سريع الغضب هل ألفاظه رقيقة هل ألفاظه غير رقيقة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 العلمي زكيه ما عندكش فقه النفس دي ممكن تتعلمها ولا تزال تتعانا هذا العلم حتى تتعلمه زي تعلم الفراسة ممكن للسان ما يكونش متفرس لكن من كتر ما بيأقرأ في كتب الفراسة ممكن يبقى متفرس قد يبلغ الطالع وشاء والضليع ويعد في جملة المتعاقلين المتعاقل الرقيع زمال الشوكاني في مقدمة كتابه نيل الأوطار يعني ممكن السلام يكونش عنده الحاجة دي وممكن بالاكتساب والخبرة والدربة والممارسة ممكن يجيبها فإذا أوتيت هذا تعرف إزاي تتعامل مع الطلبة وكيف تبعد هذا عنك وهذا عنك ده دخل لمين؟ للزهري من قول لا يستطيع أن يرده قال له كلام علي بن أبي طالب ما أخذ الله عز وجل المثاق على أهل الجهل. أن يتعلم إلا أخذ الميثاق على أهل العلم أن يعلموا فأنا رأي الجاهل أو جاي وعايز منك أحاديث وإنت عالم وقد أخذ الله عليك الميثاق أن تعلم كيف تكتم الذي عندك لم يستطع الزهري أن يبقى عند هذا الموقف أنه لا يحدث أبدا وحدثه بأربعين حديثا يحضرني أشياء من هذا القبيل منها الفضل من ذكاية أبو نعيم الإمام الكبير العلم المشيخ البخاري ومشيخ أحمد برد وهو من كبار مشيخ البخاري مع الثقة والجلالة والإمامة كل ما شئت في الفضل من دكين فالطلبة يعني أضجروه يوما فيخبطه على الباب ما بيفتحش فراح الظريف لطيف كده عارب بقى أن الفضل من دكين كان يعني يميل إلى الدعاء والكلام ده فأمطلق الباب فالفضل قال له من؟ قال رجل من بني آدم مرضاش يقول له إيه لا علان ولا محدث ولا فلان الكلام رجل من بني آدم فالفضل من ذكيم ولك صاحب دعامة <تصفيق> فان الباب واخده بالحض وقال ما ظمنت أن أحدا من هذا الجنس بقي كأنهم انقرضوا على أساس أنه كل اللي بيقوا كأنهم يجب أن أدمين يعني ممكن يضدير المحدث ويزعلوه ويلقاح وجتاتهم عليه ومتعل الكلام ده فهو عايز يفك الأزمة اللي هو عملها دي وإنه لا يحدث وعايز أي سبيل يطلع منه فأنا عمل القصة دي قال ما ظننت أن أحد من هذا الجنس بخي فأنا مقصودي من الكلام بتاع الحديث بتاع الزهر الله أن التلميذ عرف كيف يدخل للشيخ فدخل له بهذا الإيه بهذا الأثر كأنه قال لا يسعك أن تكتم العلم عني فأنا جاهل وقد أخذ الله الوثاق عليك لتبيننه للناس ولا تكتمونه يبقى انا بنصح بقى طلبة العلم لما يكون رايح يحضر او عايز يتعلم على شيخ من الشيوخ يعرف ترجمة الشيخ من خواص الشيخ او من أهل البلد وما يسألش واحد جايز يكون الواحد ده بيحب الشيخ جدا في عليه من صفات الكمال ما ليس فيه أو يكون بيكرهه فيوم يبغضه فيثلبه مثلا لا أنت اسأل خمسة ستة سبعة تمانية كده عشرة حدا يكتب له مبلغ التواتر إذا لقيت أغلب الناس يقول لك الصفة كذا كذا كذا كذا, كذا شوف بقى أنا مدخل ممكن تدخل عشان تدخل قلب الشيخ على طول طيب الحاصل عشان أختم بس الكلام حتى لا يطول الحاصل ان أي طالب علم لابد يعرف ترجمة الشيخ اخلاق الشيخ يعرف كل شيء عن الشيخ قبل ما يروح. إذا كان محتاج لعلم الشيخ قوي والشيخ يشتد يبقى لازم يتأخن وشه ويتحمل بقى الشيخ يدي له كلمة يمين كلمة شمال يبقى جتته منها حزاء جتته من حزاء. يبقى عشان عايز يستفيد لكن هو بقى النسين بيجرحه واد طبع المذب الفافييشن بقى والكلام ده لا ما ينفعش اللي زي ده ما ينفعش يروح يشوف لشيخ بقى ايه بتططب عشان خاطر يده يقول له كذا أو كذا يبقى دي احدى الفوائد اللي احنا ممكن نستفيدها من هاي دي في ترجمة الزهري رحمه الله الزهري امام كبير وانا لما بتكلم على الايه دول بتكلم بقلبي عن علماء الحديث وترجمة على وجه الخصوص وعن علماء الأمة عموما يعني أتكلم بقلبي بالذات لما كنت أنا عايش مع العالم من أول ما فتحت عناي وعرفت حاجة أسماعي من الحديث وأنا عايش مع الزهري وعايش مع السوفيان وأحمد وأبو حاتم وهؤلاء العلماء الكبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ألي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود